بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرق الأنبياء والمصرين وعلى آله وصحبه يا جنعين بعد فإن للوقت أركانا لا بد من وجودها حتى يتحقق الوقت وبطبيعة الحال من هذه الأركان قصيرة فالوقت يستمزم وجود الراقف وهو الشخ الذي صدر منه الوقف المالك بالشيء الموقوف وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الرقم والرقم الثاني الراقف هو الرقم الأول والشيء الموقوف هو الرقم الثاني وهو المراد بالشيء الموقوف المحل الذي يراد وقفه سواء كان من المسابدين أو غيرها وسيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق لهذا الركم من أحكام الركم الثالث الطيقة وهي التي تجتمل على العبارة الموجدة للحكم للوقت وفي حكمها الأفعال كما تقدم معنا أن الأفعال تنزل منزلة الأقوال في الدلالة على الوقت كذلك أيضا هناك رفن رادح وهو الموقوف عليه يوقف على أشخاص معينين كأن يوقف على أولاده وبريته أو يوقف على شخص معين كالصديق له أو على الجهة معينة كطلبه للفقراء أو لطلاب العلم أو نحن ذلك من فاتني ان شاء الله بيانا عند الحديث عن ذهب في الوقت الان وفي الخاتمه لا بد من وجود موقيت الشق الذي يذكر عنه الوقت وضيغه تدل على الوقتيه ومحل يراد وقفه يقصد وقفه وموقوف عليه يكون له ذلك الوقت شرعا صلى الله عليه وسلم في هذه الجمله في بيان الصيغة والصيغة قوية القتل إلى قتلين من وقف وكان وقفه باللفظ لا يخلو إنا يكون لفظه صريحا أو كنايا بمعنى أنه يتلفظ بالوقف بعبارة لا تحتمل غيره فإذا كان بعبارة لا تحتمل غيره فهذا هو الصريح أو يتلفظ بالوقف بعبارة محتملة فهذه العبارة المحتملة مترددة بين الوقفية وغير الوقفية فللصريح حكم وللصناية حكم فقال رحمه الله وصريحه الزمير عائد إلى الوقف والصريح هو الذي لا يحتمين معنا غيره قوله وقفت لأن الأصل في الوقفية هذا الوقف يقول وقفت بيتي وقفت عمارتي وقفت مزرعتي فهذا قريع في الوصفيه الالف الضم الثاني حبست تقول حبست مزرعتي صدقه للمساكين حبست مزرعتي على ذمتي سبلت فقوله سبلت كتبي وقال يا سبلت كتبي للمساكين اللي يكمل سبلت كتبي لطلبه العلم فقوله هو وثبلت هذه ثلاثة ألفاظ أجمع العلماء ورحمهم الله على أنها صريحة في الوقفية وهذه الألفاظ إذا قلت أنها صريحة فتتقل إلى دليل يدل على كونها صريحة ودليلنا السنة والإجماع أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر بن خطاب رضي الله عنه إن شئت حدثت الأصل وثبلت الثمرة فاستخدم عبارة التحريف وعبارة التسبيل ولذلك نجد الظلماء يطلقون على الأوقاف الحبز سيقال ولا يجوز هذا في الأحباب يعني الأوقاف فالتحريف والتسبيل وردت فيهم السنة والوقف هو الأطف ولذلك يدل على الوقفية لغة وعرفا فإذا قال شخص وقفت منزلي وقفت داري فإنه إذا ثبت بشهادة العدمين عند القابل أن قال هذه الكريمة حكم بالوقفين فلو قال قصدت غير الوقفية ما ينفح لأنها طريحة للجلال على الوقفين هذا فائدة إعتباره طبيحاً أنك تحكم بالوقفية دون أن تتوقف على لفظ آخر أو على نية أو على شيء يقرم به ذلك اللفظ حتى يفكم بالوقفين طريح الوقف هذه الثلاثة الألفاظ ومن قال وقفت حدث،, حدث حكمنا بالوقتية حتى قال لعدراني ما يستقل إلى لغة آخر فنحكمه بالوقتية كالطلاق إذا قال طلقت زوجتي حكمنا بالطلاق ولا تقطت شيئا آخر من يتقن بينا أو يتقن قرينا على دالة على أنه لا يريد الطلاق كما تقدم معنى لكتاب النجاح إذن هذه ثلاثة ألفاظ دل على كونها صريحة جديد السم والإجناع وفائدة اعتبارا صريحة تقول أننا نحكم بالوقفية بمجرب صدورها عن المكلف دون استقار إلى لغة أو إلى حكم أو إلى نية بعض العلماء يقول أنه لو قال وقفت وما قصد الوقفية ولم يلم الوقفية وإننا قصد معنا آخر فإنه في الظاهر يحصل للوقفية لكن في الظاطم لا تثبت الوقفية كما لو قال طلقت زوجتي تطلق قضاء ولا تطلق ديانة يعني لا تقدرنا أنا بكتاب النكاح قال رحمه الله الصريح ووقفت وحبثت وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبثت فاتحدى بالطريح لأنه أقوى الذي لا تذرد من الأعلى إلى الآدمة وكنايته من كن الشيء إذا استفق ومنه الكلب وهو الشيء الذي يتقى به المطر فما ثبث في الحديث صحيح عن نزل صلى الله عليه وسلم أنه لما استفق ونزل الغيث وحر الناس إلى الكل ضحث عليه الصلاة والسلام حتى بدأت نواجده قال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكل أصل استفتاح والكنايات ألفاب تحتمل معنيين فأكثر فإذا تلفظ بهذه الألفاظ احتمل أن يكون قصه الوقفية واحتمل أن يكون قصه شيئا آخر مما يحتمله اللفظ وبناء على ذلك لا نحكم بالوقفية بمجبرة تلفظه بهذه الألفاظ المحتملة لأن الله جعل لكل شيء حقه وقدره فما كان صريحا مآمله ومآمله الصريح وما كان محتملا فأناه علميته أو يذكر لفظا أو حكما يوجد الدمامة على الوقت قوله ورحمه الله وكنايةه يعني كناية الوقت حرمت وأبدأت وتصدقت إذا قال تصدقت بمجرعه يحتمل أمرين يحتمل أنه تصدق بثمرت هذه السنة للفقراء ولا يقصد الصدقة الأبدية لأن الوقف صدقته أبدية ويحتمل أن يكون مراده الوقفية قوله تصدق بالمزرعة فيه يحتمل أنه يقصد الوقفية إلى الأبد فإذن النفذ غاء يعني مختلف ينترد بين هذين المعنيين فيسأل عن مين فيه هل نويت حينما قلت صدقت بالمزرعة الوقفية إن قال نويت حكمنا بالوقفية وإذا قال لن أنه الوقتية لن نحكم بها هذا بالنسبة لما بينه بين الله عز وجل من النبي. لكن لو قال فصدقت بمجرع فيه وقفا لله عز وجل نحن عيدا لا أشكد لأنه كما سيأتي أنه إذا قرم بها واحد من الألفاظ الخمسة فقد أكد إرادته للوقتية فصدقت وحرفانكم التحرين يحتمل منع الإنسان نفسه من ذلك الشيء كأن يقول حرام علي أن آكل من نالي حرام علي أن آكل من بستاني حرام علي أن آكل طعامي فهذا مهن عنه شرام لا يجب المهن أن يحرم ما أحل الله عليه ما أحل الله له ويجعله حراما لأنه الحلال ما أحرمه الله حرام ما حرمه الله في مسلم الجمال أحمد أن النبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ الله أَحَلَّ أَشْيَاءَ فَلَا تَحْرِّمُهَا وحرَّم أشياء فَلَا تَحْلُوهَا وثكت عن أشياء رحمة من غير إنسان فلا اكتر عنها ولذلك قال تعالى للنبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحمد الله لك وهذا كله يدل على ملاجد المنسب أن يحرم ما أحمد الله له لك. لكنه لن تلفظ بهذا النفظ فقال حرمت بالثاني احتمل أنه محرم لبستانه على نفسه واحتمل أنه محرم لبستانه على أهله وولده ودريته وقرابته واحتمل أن يكون محرم لبستانه أن يباع أو نحو ذلك من احتمرات واحتمل أن يكون مأسوده الوقتية فيقول حرمت بمعنى أنه جعله محرم عليه كأنه خرج عن ملكيته لأن الشيء إذا خرج عن ملكيته صار ممنوعا عليه لا تستطيع أن تستطيع فيه كمال الأجنبين فمن أوقف أرضاً أو أوقف أقاراً ومنقولاً أو فقد أخرجه عن ملفية فالضار بالوقفية كلم حطم عليه فهو له محتمل ويعتبر من ألفاظ الصناية هو لا يفتم بالوقفية بمن جفر بسدوره من المخلص وأبثته وأبثته الأدب مدى الدهر ولا يتقيد بزمان فإذا قال أبدت لما كان الوقف مذن Borja Muda ومن أن يكون فلا يكون الوقف معلومة ليس يقول لاحد أن يقول أوقفت داري شهرا ولا ي المؤذر أن يقول أوقفت مزرعتي ثمة فالوقف على التأثير فإذا كان الوقف من صفات التأثير فقال أبدت مزرعتي احتمد احتمل أن يقصد الوقفية واحتمل أن يقصد غير الوقفية من العمور التي احتملها هذا اللفظ قد تكون هناك احتمالات عرفية وقد تكون هناك احتمالات لفظية فإذا قال أبثي فإنه لفظ متردد ولا يدل على الوقفية طراحة ومن هنا اعتبره الظلماء من أنفاض الكناية فلا نحكم بكونها وقفا إذا صدر التأديد متعلقا بنظاهة لا نحكم بكونها وقفا حتى يجيث إليه لفظا آخر مؤكدا للوقفية أو تكون هناك نية دالة على الوقتية أو يقرم به شطم من أحكام الوقت وينصرها اللفع إلى الوقتية نعم فتشترق النية مع الكناية باقترار أحد الألساب الخمسة أو حكم الوقت قال رحمه الله فتشترق النية مع الكناية الكناية لا يحكم الوقت بها إلا بأحد ثلاثة أمور إلا أن نمي في قرارة قلبه ونحن لا نستطيع أن نشفت عنا في ضماعي النام ولا نستطيع أن نطلع على ما في قلوبه فذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريكا ولذلك قال تعالى أسألا يعلموا بذاته كرما في القبور وحفصنا ما في وقال إنه عليم بذات الصدور فهو وحده الذي يطلع على سبحانه الذي يعلم ما في قراره ومن ضوث عليه القلوب لكننا حكم الظاهر فإذا تنفض بهذا النصر المحتمل قلنا نتوقف لأن المتردد يوجد التوقف فكل شيء تردد لا يجب ذلك أن تصرفه إلى شيء دون آخر يحتمره إلا بدليل وذلك تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشقوا بنبأ ستبين. فلما كان خبر الفاسس متربد بنكون ينشفتنا بنكون يكدينا أوجد التوقف فكل شيء متربد يوجد التوقف ما لم يقم الدليل على رشان ظلمي من الظنون على بقيتها فإذا كانت ألفظة كناية محتملة نتوقف ونقول هذا نحب لا يزلع الوقتين اختفهم إليك ورده وقال أحدهم سمعت أبي يقول تبلت مزرعة فقال بعضهم هذا وقف وقال بعضهم قصدوا التفكير في ذلك العام نقول إنه ليس من ألفاظ الوقف الصريحة ما لم يكن المجد قد فرح لهذا من يدعم الوقفية أنه قصد الوقفية لأنه أمر متعلق مني فإذا من نفرح له نسأل هل هناك لفء آخر خير الصوري يتبلك مذرعك قال ما قال إلا تبلك مذرعك سنقول هي صدقته في ذلك الآن قطعا من حيث الأصل لكن لا يحكم بوقفيتها على الدوام معنى يصلح لمنته او يوجد دليل آخر من اقترام لغم او وجود حكم من أحسام الوقف الخاصة به كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن خلاف لفظ الكماية عن هذه الثلاث فلا نحكمه الوقفية بمجرده يعني نريس بصريحة اثنان او اقتران أحد الأنفاظ الخمسة او اقتران أحد الأنفاظ الخمسة هذا الأمر الثامن أن يقترن بقوله إذا داري صدقة موقوفة داري صدقة لما قال صدقة هذا نيدل على الوقتية ليس بدليل على الوقتية صراحة إننا نيدل دلالة محتملة داري صدقة فلما قال موقوفة دل هذا على أنها وقفة وأن لفظ صدقة لما أسه بكونه وقفا أوجب الحكم للوقفية داري صدقة مثبلة داري صدقة محبوثة داري صدقة مؤذدة صدقة محرمة إلى غير ذلك من دقية الألحاظ الخمسة فإننا نحكم بالوقفية هذا الأمر الثاني إما أن توجد وهذا يحتقظ إلى أن يخدره كالشخص المتلخذ أو يخدر العدلين حتى يفكم لذلك إلا أن يكون موجوداً في الميت نحيث أو يقترم بهذا اللفظ الذي هو من ألفاظ الصناعي الألفاظ الثلاثة صدقت حرمت أبت يقترم بها بكل واحد منها لفظ من ألفاظ الأوقات سواء كان لغضا صبيحا أو لغضا كناية لأن الكناية فمع الكناية عززت المخصوص وارتقت من الاهتمال إلى كونها أشبه بالصريح فغلبت الظلب أنه قصد الوقفية وحينئذ يحكم بكونه وقفا إذا اقترم أحد الألفاظ الخمسة والمراد بذلك عندما اختبت من ألفاظ الكناية بقية خمسة الألفاظ ثلاثة صبيحة واثناء النهار ثنائه فاذا قال فقد او قال حرمت او قال ادت فانه لا بد من ان يضيف اليها لفظ من هذه الانقاص الخمسه بالباء يعني او فقم الوقت او فقم الوقت هذا هو الامر الثالث الذي نحكم بسببه الوقتيه اذا اقترن بالثناء يقول بال داري صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورف فالذي لا يباع ولا يوهب ولا يورف إلا أنه الوقف فإذا صرح بذلك فقد دل على أنه انقصد بها صدقة الأوقاف وأنه أراد تحديثها وإيقافها فيحكم بالوقف فإذا ثلاثة أمور أولها النية وهذا يشتقد إلى كلام الشخ في نفسه وإحباره ذلك أنه قفد الوقتين والأمر الثالث اقترام اللفظ من علفاظة الحمسة الباقية والأمر الثالث أن نقرن بلفظ الكنانة شكما من أحكام الوقت يقول نزرع في صدقتنا. لا تباع ولا تيهب ولا تورف إن هذا من ارتفاع الوقت ومن أحكام الوقت يكون ذكر هذا الحكم دالاً على عرابته للوقفية فيفكم بكأن الوقف ظاهرًا وحينئذ يكون اللفظ اللفظ التناية بمثابة الطريح مجهد الوقف قال رحمه الله ويشترك فيه الأنسعة دائماً من عين ينتفع به مع بطاء عينه كعقار وحيوان ونحرهما قال رحمه الله ويسترط فيه المنفعة الدائمة ويسترط فيه يعني في الوقف شرع رحمه الله ببيان الشروط المتعلقة بالأوقات وشروط الأوقات تنقسم إلى أقسام على حسب الأقسام فهناك شروط تتعلق بالشخص الموقف وهناك شروط تتعلق بالشيء الذي يراد وقفه وهناك شروط تتعلق بانتها أو بمن يوقف عليه فقال رحمه الله ويسترط فيه منفعة دائمة ويسترط فيه في المحل في محل الوقف فلا يقع الوقف على شيء إلا إذا طوف شروطا ولا نحكم بوقفية كل شيء وبعبارة أخرى أن الوقف يختص بأشياء دون أشياء وبناء على ذلك يريد السؤال ما هي الأشياء التي يمكن وقفها كل عين, كل عين فيها منفعة قابلة للانتقال تملي ودائمة لا تفوت العين بها فلما قلنا كل عين هذا يخرج وقف المنافع كل عين يخج المنافع لأن الأشياء أهنان ومنافع فالآن العين هي رقبة مثل الدار والمزرع كل عين لها منفعة يمكن أن يتعلق الوقف بالعين إن كان يتعلق بالمنفعة فإذا تعلق بالعين كبئة المنفعة العين وأما إذا تعلق بالمنفعة فإن هذا لا يكون مقفية العين وبناء على ذلك الوقف لا يفتح إذا كانت العين فما يتعلق الوقف بالمناثر من أنجلة المناثر السكنة فلو أن شخصا ملك منفعة داري شهرا كأن يستأدر عمارة لمدة شهر أو يستأدر عمارة سنة أو يستأدرها عشر سنوات ويقول أوقفت هذه المنفعة عشر سنوات على قم لها بالعمار لا يستح لأن الوقف لا يتعلق للمنافق وللابس الشرق أن تكون عينا المحل الذي هو مورد الوقفية لا بد أن يكون من الأعيان لا من المنافق وهذا لو قال أوقفت حكوبة على الذاتك فلا يستح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن شئنا إلى هذا الشرق إن شئت حذفت الأصل وسبلت السماء فجعل المنفع تتابعة للعين وجعل الوقفية متعلقة العين يشترط أن تكون من العين ثانيا أن تكون هذه العين مشتملة على منفعة لا تفوت بفواتها لو تعلقت الوقفية بها فإذا أوقف عينا ولها منفعة وكانت الوقفية لا تكون إلا بمنفعة لا تتحقق إلا بذهاب العين من تصح الوقفية ومنذلك ذلك أن ينطف طعامنا لو قال أوقفته هذا الطحن على فقير أو على فنان وفيه طعام فإن انتفاع الفقير بالطعام لا يمكن أن يكون إلا بأخير وحينئذ منفأة موقوف مفرية إلى ذهاب عين وقوف ولا يصح على هذا الوجه ولا يصح وقف الطعام على هذا الوجه لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عين والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر في الوقت إن شئت حدثت الأصل وفذلت الشمر فنوقلنا بصحة وقفية الطعام وقفية الأعيان التي تذهب بالانتفاع بها فإن هذا يناقض الوقف لأن الوقف حد في الشيء إن شئت حدثت الأصل وهو إذا قال أوقف هذا الطعام صدقة الألم المسكين فإن انتفاع المسكين مفتقل إلى فواقع الطعام ووجود حقيقته وان يتقى الاصل مخدوسا الشيء تحدث الاصل فلا تتحقق الوظيفيه لا تتحقق الوظيفيه ولا يمكن أن يكون الطعام باطلا لانه يستنفر ويستهلك الاكل ومن هنا تفرعت ايضا مساله وظيفه الدراهم الدنانير كان يقول هذه 100000 حكم حكم ان الفقراء من لا حاله لأن الذهب والفضه لا يصح الوقف كما نطف لنا رحمه الله في قول عامة أهل العلم كما حكاول إمام القدامة الله وغيره أن وقف الأثنان لا يمكن أن ينتفع بالدهد والفضل إلا بالشراء وبدلها فإذا منفعتها موجودة إدهاب عينها والوقف يستن بقاء العين فأصار هناك تناقض حقيقة الوقت وجد ثمره المقصود من التحديث والوقفية ومن لا بد أن تكون العين باقوة وأن لا يكون من, من هذه العين موجدا لفواسي العين إلا أن بعض العلماء اتثنى من الذهب والفضة أن يكون من الحلي كالأسفرة والقلائب ونحنها قال يقش وقشية الحلي بحيث يكون مثلا يعارل الضعفاء والفقراء يتجملون به ويلبسونه هذا يخفي شيء بعض العلماء فيقول ستبقى القلاب فحقيقة الوقفية منطبقة لأن القلاب ستبقى والمنفع من التزيون يعني ممكن أن تكون رزقا بالضعيف ونحن وهذه المسألة لها أصل تقدمت معنا في مسألة إيجارة الشريء ما كان من حيث الأصل لست تحرق الدراهم الجنالين فلو قال هذه مئة ألف وقف لن تصش هنا مسألة انتشر في بعض البلدان الإسلامية ويوجد من يسمي بها وهي مسألة عديدة يقولون يمكن بالغني بدل أن الفقراء والبعثاء أموال الزكاة قال بعض المتأخرين الباحثين وأستاج أنه يجود أن تؤخذ هذه الزكاة وتبنى بها عنائل أو تبنى بها محلات تجارية قبل إعطائها للحقراء ثم يأخذ ريع هذه العنائل ويتصدق بها على الحقراء يقول هذا أصلاً لأن نعطيهم النقود لأنهم يضيعونها أو يتفونها ثم هذا استثناء يدر عليه أرباحاً أشهر وأصلاً منها لذلك أخذها لنا وهذه حتوى باطنة لا تتسمد من اجتهاب المخيص لأن المعنى الذي هو حق إلا أن الزكاة التي يحقهم في, في المال للفقراء كما قال تعالى ومن ثم الله من أهل الزكاة كما قال تعالى وفي أنوالهم حق معنون فهذا يدل على أن الزكاة حق واستحقاق للمسكين إذا كانت حقا للمسكين فإن بناء العمارة بها أو شراء الأرض من أجل بناء العمارة عليها أو ما يستغل أو يحتقل إلى وجود جديد من إلى وجود من المال والفقير لا هو الغني لأن يبدي له ولم يفوض أن يقوم بهذا الاستثمار فحين يبديه الغني على نيكه ويصبح فعله هذا معطل من الزكاء ولا ينبني فقط علينا الكية المساكين وأهل الزكاء لهذا المال فلنا من؟ يعني إذا قلنا إنها حق لمن سمى الله سوتا من أهل الزكاء فإن الأصناح الثمامة من الذي يتحقها ومن الذي تقول له هذه الاستثمارات فمثل هذه الاجتهادات التي لا تتنزل على أصول صحيحة ولا تتفر على أصول علمية ذكرها الظلماء رحمه الله الأذنة فإنه لا يعزل عليها ولا يستخدم إليها وهي باطنة فالشاهد من هذا أنه لا تتحبق قفية الدراهم والدمانية لأنه لا يمكن الانتباع بها إلا ببهاد عينه فإذا لا يمكن أن تبقى وقفاً وإذا انتفع بها، ينتفع بها تعقلت الوقيه وإلى نقيت تحدثت انتهت ان تنفع فأضح من التناقض ولذلك قال العلماء ان لا تصلح وقيه الأثمان ولا المطعمات ولا الرياحين بما ناخذ الرياحين لانها بشم تعفط فاذا شمت فسدت وفسدت بعدما فيها من النكهات والرائحه وإذا اضرت ايضا فسدت فيها موقوفة على إسلاف عينها فلا تفح وقفيتها من هذا الوجه ويسترط فيه المنفعة جائمة من عين ينتفع به مع بطاء عينهم دائما يعني أن تكون لأن الوقفية دائما على التعديد ولذلك كما أشرنا إلى أن الوقفية لا تفحح مؤقته فلو قال أوقفت داري شهراً او أوقفته مزرعة في سنة فإن هذا لا يجح لأن الوقف المعقف فلا بده أن يكون الوقف على التأديد ولذلك يذكر العلماء من شروع فحة الوقف على التأديد يكون على التأديد فإذا كان الوقف على التأديد فهو أن تبقى العين غالبا وأن يكون تحديثها وإيقاطها إلى الأسنان كعقارن وحيوان ونحوهما كعقارن أي كما لو أوقف عقارا كأن يوقف عمارة أو يوقف بيتا ويجعله مسكنا للأيتان والأرامض والمحتاجين أو يوقف عمارة على طلاب العلم أو على أهل العلم تأخذون أمرتها وظلتها فإذا أوقف على طلاب العلم من أجل أن يسكنوا فيها كما في الأربطة فلا أشكام يكون استحقاكم من جهة وإذا أوقفها على أهل العلم فلا أنها تستغل ويكون لأهل العلم أخذ غلّة بها فهذا شيء آخر يقسم نتاد الأجرة سماهم علم قال رحمه الله تعالى وأن يكون على ذر كالمساج كعقار وحيوان كعقار وحيوان نفسه رحمه الله بعقار المنفوذ والحيوان مثل البيبل والبطر والغنم يؤتش الدابة ويجعل ننافعها يحدث الأصل ويثدل الثمرة وإذا ثدل الثمرة في البهينة إما أن يثدل ركوبها مثل البهين يجعله للركوب في سبيل الله عز وجل سواء من الجهار في سبيل الله المقاتل عليه ويجاهد في سبيل الله عز وجل وكذلك الفرق كما لو أقفها في حبيب الله عز وجل وتكون البهيمة محدثة الأرض مفذلة الثمرة كأن تصدق بحبيبها فيدعى حبيبها كما في البقرة فيدعى حبيبها أو في الشاك فيحدث أطراء يدعى حبيبها صدقة للبعثاء والفقراء نعم قال رحمه الله وأن يكون على ذهن كالمساجد والقناطق والمساثين والأقارب من مسلم وجلمين غير حربين وكاميسة ونسك الثورات والمنزيل وخطب زندقاء قال رسول الله وأن يكون على ذلك في المثالين السابقين كعطار والحيوان العقر لا يزل إلى زمان موجود والحيوان لا يزل إلى زمان موجود لكن في حكم إلقاف الحيوانات إلقاف السيارات في زماننا لو أن شخص أراد الخير اراد مرضى الناع الجوجل فعلم ان هناك طلاب الاقتبال العلم يتقلون الى وسيله تنقلهم الى مدارسهم فاوقف السياره لنقل طلاب العلم او طلبه التحفيظ لان يحضروا في هذا المعجل في مكتبه يكونوا في الذهيبا هذه السياره من اجل او مثلا اوقف السياره لنقل المصابين والمره كما في سيارة الإتعافات لو احتفظ الأدل عند الله أنه كان يفتقد إلى وجودها فاشترى سيارة المعقل هذه الان. السيارة وقف لنقل المصاب المريض أو كانت يتغط جهاز بالسبيل الله عز وجل يرسلها إلى ذلك الفقر لنقل المصابين فهذه هي حكم وقف الحيوان يحدث الأصل التي هي رقل السيارة وتسبب منفعتها نقوم عليها و قد يكون هناك للراقب احتياط لبقاء العين فمن سأتي إن شاء الله طبعا السيارة قد تحتاج إلى مؤونة كبابة فتسلي عليها إحكام الدواب فالدواب كانت تحتاج إلى علا تحتاج إلى رعاية بيطرة منحها إلى مريضة أو طباسي فضع لهم إحكام ليجعل الرقبة متصدق بها يعني صدقة ليجعل جد منها يستغل بحيث يكون ما يستغل موجدا لدفع التكاليف التي يحتاج لها في زماننا السيارة ممكن استغلالها ممكن أن يوقف أكثر من السيارة ويجعل بعضها من الاستغلال من أجل أن تفقى الرقاب وبقية السيارات التي يقصد فيها الرفق سواء كانت بإسعار المرضى والمصابين أو كانت لنقل القلاب العلم أو غير ذلك مما يقصد به وجه الله تقرب بالله سنة وتعالى هكذا كان له قرابة فكان عنده قرابة يحتاجون إلى ذيارة يتنقلون بها فقال له من هذه السيارة وقفتها عليكم يحتفظ الأجر عند الله سبحانه تعالى فوقفها على قرابة هجرة يرتفط بها ويقضوا عليها من صالحا هل يمكن أن يكون من وقت الخير والبر ويثاب الإنسان عليه ويكون طبقة وثلاثة رحمة ونحن ذلك من مما هو موجود في زماننا كالآلات فالآلات مثلاً ممكن أن توقف فلو أنه أخذ آلات كما في القديم كانت الآلات التي يجاهد بها من أسلحة القتال والجهاد في سبيل الله وذكر الغلماء بذلك حديث عمر بن الخطاب رضو الله عنه لما بعثه من النبي صلى الله عليه وسلم من صدق كما في الصحيحين فقال منع خالد والعباب وابن جميل فقال صلى الله عليه وسلم وما تنقضون من خاله فإنه احتبث أدرعه ومتاعه في كبيل الله فجعل الآلات الضروع التي يجاهد لها جعلها نحبوسة احتبث أدرعه فدل هذا على جواز ومشروعية احتبال فالآلات في زماننا لو يحبث أي آلات ينتفع بها مثل أن تكون بحفر القبور ينتفع بها في مصالح المسلمين عامة لحفر القبور وآلات بشق بها طرقات كما نريد الآن عندنا في بعض الوسائل التي احتعان بها لتكسير الصخور لحفر الآذار لشق الطرقات فهذا كله من يمكن إيقافه وحدث الأصل وتسبل أن رفضه مجعله ويكون وقفاً على ما سماه على ما سماه الواقف قال رفض الله وأن يكون على جب ويشترط في صحة الواقف أن يكون على جب والبر عامة كلمة جامعة, جامعة لمن يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال وأثر ما يكون البر في الأفعال ولذلك حمنا الله تعالى فجعل من البر ما, ما يكون من الاعتقادات والأعمال الظاهرة فجعل من البر الإيمان بالله والجل وملائفته وكتبه ورسله يوم الآخر وجعل من الزرق قام الصلاة وحتاء الزكاة وجعل من الزرق الوحاء بالعهد إذا عاهد الإنسان وجعل من الزرق الصدقة عن المستاثين وذي هو فهذا معنى الزر العام ولذلك يقرم قرم الله سبحانه وتعالى الزرق بالتقوى وجعله فجعل البر تقواه سبحانه وتعالى إشارة إلى عمومه وشموده لرسول الإسلام ومحاسمه كما قال سبحانه وتعالى وَلَكِنَّا الْبِرَّ من اتَّقَاهُ فجعل البر البار ويجعله بره من اتقى الله سبحانه وتعالى فجل على أن البر من الأنفاظ العامة الشاملة لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الطاعات والقروبات شواء كانت من الأمور المتعلقة بالاعتقال وهي أفضل الضب وأحبه من الله سبحانه وتعالى كالإيمان به سبحانه وتوحيده وحصم ظن به الجلد زلاله ومحبة للتوكل عليه وخشفه والاستعالة به والتوكل عليه نحن ذلك من أعمال القلوب أو كانت من الأعمال الظاهر أمي الشعارة الإسلام العظيمة في صناعه فلو أوقف فلو أوقف شيئا وقفد به الدرق طح وقته والمعروف بعض الظلماء يقول على درق ومعروف والمعروف يكون أشهر ما يكون في الأطوال ولذلك يقول وأمر بالمعروف ويجعل بعض الظلماء بين الدرق والمعروف عموما وخصوصا وا اذا اوقف على جلد يسمي هذا وقفا مثاب من ادرا الصلاه فيها واقام حلقات الذكر والمحاضرات والدروس هذا كله من الجد الذي يحبه الله ويرضاه كذلك ايضا لو اوقف كتبا يتعلم منها ويستفاد منها هذه صدقه جاري تكون وقفا لان على جلد فهنا طاعه او او من المصاحف يقرا يقراها الناس يقراؤها الناس ويتعلم او يحفظ منها طلاب العلم وقف على مدرسه او وقفها على نفسه او على نفسه غالبا ما تكون القراءه الى وقفها على مدرسه غالبا ما تكون للحفظ ف هذا من ذلك كذلك يوقف بقفصه لما رحم أن وقف على قرابته ثم فعل أمر الخطاب الله معه وأرضاه فقوله ورحمه الله أن يكون على ذلك يعني يكون الوقف على ذلك مظهوم ذلك أن الوقف لا يكون على معفية فإذا أوقف على معفية الله عز وجل فإنه وقف ممنوع وليس بوقف مشعور ومن هنا مثل العلماء رحمه الله وقفية آلاف الله والمعاذف وكذلك المعاصي فعلى المعاصي مثل قطع الطريق وإخافة الآمن ونحن ذلك مما فيه ضرر من المسلمين عامهم أو خاصهم فلا يجب مثل هذا فليس من الوقف الشرعي بل هو وقف محرم ولا يعتب به همان فالمساجد المساجد تعتبر من أدر البر وأعظم أن يكون من قاعة الله عز وجل قامت الصلاة بعد ترشيده أن يقيم المسلم صلاة المساجد محل لإقامة قراءه وذكر الله عز وجل عليها فيه أجر عظيم وثواب حبير ثم يختلف البرج المساجد فالبرج المساجد الجامعة أعظم من البرج المساجد التي تكون فيها الجماعات مساجد الجمعة والجماعات أفضل من مساجد الجماعة حقا لكن بعض العلماء يقول مساجد الجماعة قد تكون أفضل من مساجد الجمعة من وهذا في أحوال خاصة كأن تكون كأن نبني مسجدا في حي المكتب للناس يصلون فيه وينتلئ المسجد الصلوات الخمس فإذا حسب ما يكون طيبة الأسبوع من فروض الخمس مقرونا لمسجد وقام فيه الجمعة والجماعة ولكن العدد قليل قد يكون يفوقه في الأجر من هذا الوصف لكن هذا لم يخلل النظر كان ابن الشيخ الله عليه السلام هذا لا يخلل النظر فإن الجمعة الحيث الأصل لها فضيلة فالجمعة بذاتها لها فضيلة وصلاة الجمعة مفضلة بتفضيل الله الزواجم ليومها من هذه الشعيرة ف وجود الحضر الخاص لها يُعطي المذيّة في الوقف على نفس المجتمل على المعنى العام وهي الخمس الخامس معها بالمذيّة الخاص فناغى القطيع أن ننزل الصلوات الخامس منذلة الجمعة من هذا الوضع حتى أن بعض العلماء كان يرى أنها الصلاة الوسطى كما ذكرنا في أخلاف في تحين الصلاة الوسطى وإن كان صغيحاً ما صلاة العقر لكن الشاهد أن الله تعالى حضل الجمعة وخصها بخصائص فإذا أوقف على مسجد فيه جمعة وجمعات أفضل من اللقاف على مسجد فيه جماعة فقط ثم ينبغي على من موقف على المسجد أن يراهي أمورا تجيش بالخير والدف فمثلا إذا كان في موضع لا يدري هل يبقى أهله على الإسلام أم لا أو أهلهم محطرون في الصلاة ولا يقوم مثل موضع عرف أهله بالمحافظة على الصلاة ويغلب على بقاء المسجد دهراً طويلاً الوقفية وقفيةًا ثابتة في الأماكن التي يستقر فيها الإسلام ويكون الناس حريفين فيها على صنوات مثل الأماكن المائية والحاجة الشديدة مثل الأماكن المائية في الزوادي ونحنها فيكون الخير فيهم أكثر أجر فيهم مما لو أوقف في مكان لا يضمن على أهلهم يمتكشون عن الإسلام أو يتحضلوا عن الموضع الذي يم فيه فتتفاضل المساجد بحسب ما يكون فيها المدخير والذر ثم أيضا إذا أوقف على المسجد وكان أهله الحريفين على ذكر الله بإقامة المحاضرات ومجالة الذكر وجلوس في المسجد أكثر من غيرهم فالوقف على المساجد هؤلاء أفضل من الوقت عن غيرهم وقال بعض المشاهدين رسول الله عليهم إن الوقفية في الأماكن المفضلة أفضل من الوقفية الأماكن المفضولة فالمسجد في المسجدة والمدينة أفضل من غيرهنا إذا أوقف مسجدا في الحرمين ليست المسجد في غيرهنا وهذا راجع للتقديم بالمكان لأنه مزية فضل ويقول إن هذا تكون أعظم في أجله وَأَفْضَلْ مِمَّا مُصْرَفَهُ فِي غَيْهِ قال الله رحمه الله في المساجد والقناطر إلا القناطر وكانوا في القديم يحتاجون القناطر تكون لنجع الماء كان يضمونها القناطر لمياه يستقي منها الناس ويفكم منها مبارئهم من يفكم منها دوافهم فهذه القناطر تكون مسبلة على من السنين غالبا ما تكون واخيه فيها على عموم من الشديد فيها اعلى كل ما فاد على عموم من لا خص بطائفه لا بجنس ومغارف ما تكون على عموم من مثل ما كان في بعض المدن الإسلامية تدري الانهار في داخلها ووجود القنوات والسكه الميه وتصونها ودري الاناء والقنطره تسهل وصول إلى الناس وربما فيمكن ترى إلى بناء ساقفها بناها واوقفها واوقفها فهذا ليس من أفضل واعمق اجرا وتتفاض القناطر ايضا بحيث ما يكون منها من النهر فالقناطر التي ينتفع بها العام ويستقي بها الناس ويسقى منها المزارع ومنها الدواب يثق في القناطر خاصه التي تكون من حجر يفضل ان يكون تكون متفاوته في الغرض بحيث انه يكون يعني قريب من الناس والمسافين والمسافين كان يكون وقته على والمسافين مثل المسافين او المسافين ممكن ان لأن يعني تكون من در من جهه الرحبه اللي نستعمل المسافين والانفاق عليهم من در فهذا تعديل بالمحل بالشخص الذي يعطى أو يقف عليه وقد تكون المساجد لأن قوله في المساجد والقناطق والمساجد لأن المساجد يؤوى إليها فمثل بالمساجد التي فيها مناجع دنيوية ودينية أفضل المساجد التي فيها مناجع دينية غالفة وراضحة وإلا قد تكون فيها مناجع دنيوية أن يناس المسكد ويؤوي إلى المسكد شرساه لكن المناشع الدنيوية تكون تابعة فيها والقناقر منافعها غالبا ما تكون دنيوية وتكون أيضا منافع الدينية فيها كالوضوع في وضوع الإنسان منها وتساله فيها ونحن ذلك والمساكل تكون جانعة بين الدين والدمين لأن المساكل إلا هو فتحلق الله بعلم على رضاة على حفظ كتاب الله عز وجل فعلان هذه المفرحة غالبا لمنفعة الإسلام فتكون دينية وقد تكون من مدارك فتكون دينية وقد تكون دنيا وميلا كما لو وقفت على قرابته ونحن ذلك من أجل أن يسكنوا فيها ويرتفقوا فيها المقصود أنه ممكن تكون مساكن وممكن تكون المساكن لكن الأشبه تكون مساكن نعم والأقارب من المبلمين ودنيين والأقارب ولذلك يعني جعل الأولى المساس من ما ذكرنا الأنبيل لما يشمل صور كلها كان وما كان دينياً من الدنيا فيه تدى وما كان عكسره وما كان جامعاً بين الأنبيل ثم بعد ذلك يشرح الأقارب قليلاً عن الأقارب يعني أن يجعل الوقف على أقاربه صدقة عليهم والوقفية على الأقارب أفضل من وقفية على الأجانب ورعاية القريب مقدمة على رعاية الغريب هذا من حيث الأصل خاصة إذا الله الإنسان مالا وأغناه الله عز وجل وعنده قرابة فقراء بؤثاء فإن حقهم أليه آسد لأن الناس لو أرادوا أن يتصدقوا على هؤلاء البعثاء قالوا قريبهم رميهم وقريب يرسيهم وقريب يعودهم وقريب يرسلوا إليهم فإذا منع قرابطه في مثل هذا ما شرح أنه يكون مشحفاً به والوقفية على القريب أفضل من الوقفية على الغريب لأنها تكون صدقة وتكون صلة رحيم كما تبث في حديث الصحيحان عليه الصلاة والسلام في حديث زينب امرأة عبد الله المسجد رضي الله عنها وعنده فالصدق على الأقارب أفضل وأعظم أنزرا خاصة إذا كانوا محتاجين ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبك درهما قال أنفقه على نفسك قال عندي غيره قال أنفقه على أهل قال عندي غيره قال أنفقه شأنك به فجأب العام النفط الآمنة بعد القيام بالحق الخاص ينضغي عن الإنسان يبدأ قرارك في الأقارب من أدر البهر يبر لكنهم يبر البهر ففي الصحيحة عن رسول الله قال الله وخلنا أنه دخل على ميمون وسالها الرقيق لها كان عندها قالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقد فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أعطي فيه أخوالك لكان أعظم لأجلك فجعل هبته ويعطاءه للقريب أفضل من إعتاقه مع أن الرقب أفضل من يكون فيها الإعتار. لكن كونها تصرف إلى قريب مع ذقاء الرقب كونها طبتا على هذا الوجه أعظم أعظم عند الله عز وجل لما فيهم الضر والإحسان في أقرب شيء من الإنسان فقال الله أنك في عزيها لأخوابك لكان أعظم في أجله حيث أنك جعلت قاقرا لأخوابك لكان أعظم خوابا وأدنى عند الله سبحانه وتعالى هذا من البرد نعم والأقاربين المذلمين ودمين والأقارب يتفاوثون فالصدقة على القريب المشارك في أحد أصليك أو فيه مامعا أعظم من الصدقة على قريب مشارك أصل أصليك فمثلا الوقفية على الإخوان والأخوات وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات أعظم من الوقفية على ألعاء أبناء العمومة لأن أبناء العمومة يشاركون في أصل الأقرب لأن العمد يشكلهم عن وارده في الجذب في يشارك الوارد في أحد أصليه أو فيه ما معا لكن الأرض يشاركك في أحد أصليك أو فيه ما معا فحينئذ يقدم الأقرب في الأقرب كما طلق الأصلي أدناك أدناك فجعل الأدنى مقدنا على من هو أبعد نيه فالأقارب التفاوض التفاوض الوقفية عليهم بحسب درجاتهم من مسلمين ودمين مسلمين سواء كان القريبا مسلما او كان دلميا من أهل الكتاب فإنه ممكن أن يتصدق عليه فالقريب لأن الله عز وجل تعلم أن الإحسام إحسام إلى أهل الذنى ولذلك الذنى يكون تحت المسلمين وقد تقدم معنا ذات معنا الجنة وضينا مقاطب الإسلام في معاملة هؤلاء وأن لهم دينا سماوية فهم لا يبعد أن يسلموا إذا حسنت معاملتهم فإذا أحسن إليه وتولاه المعروف لا نقلب يتحقق مقصود الشرع من, من كسلهم بدعواتهم من الإسلام وفحديدهم إلى قلوبهم و هو قول المسلمين ان مفهومه ان غير المسلم لا يدخل كما في الذين ورحم الله في حرب والذين يشمل اليهود والنصارى وهم اهل الكتاب إن الله منهم معه لأن لهم ما للمسلمين وحجهم مع المسلمين كما تقدمنا هنا في باب الدين والمتم اليه هو هدي الكتاب والسنه واجماع السلف صلى الله عليه والله لذلك كان انا كنصح إذا ذبح حشافاً في بيته يصيح على أهله ويقول هل أهديت الهجار من اليهودي منها شيئاً؟ هل أهديت الهجار من اليهودي منها شيئاً؟ ولذلك جعل الله أفوضون عنها لهم في الجيرة لهم الحق والجار بالقربة والجار الجندي والطاحب بالجندي قال بعض العينة التسير الرحمن الله أن الجار بالقربة هو الذي له ثلاثة فقوق وهو الجار المسلم الذي لحق الإسلام والقرابط هو الجوار والجار ذي الجار الذي يكون مسلما يكون له حق الجوار والإسلام والجار الكاثف وهذا لا يجعله في الذنين يكون له حق الجوار فقط وهو الصاحب بالذنب فجعله الصاحب ونهأته مطلق الرصف وأعطاه حقا الصحبة فإذا كان قريبا فإنه كذلك يكون له حق كما لو كان جانا يكون له حق نعم بسم الله إليكم فضيلة الشيخ وأذر لكم المسعوبة والأجل فضيلة الشيخ إذا كانت بدي دار فهل يجوز أن أسكن في دور وأوقف باقي الأجرار أسابه من الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من الولد أما بعد هذه المثلة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله أجاز بعض العلماء أن يوقف, أن يوقف من الدار والميها وأن يبقي سكنيها أو على الأقل ومن اختار هذا القول إمام الله رحمه الله ونص عليه في الغربة وأشار إلى أنه وجم عند الشافرية رحمه الله فبناء على ذلك يتفق بالأسفل منها ويوقف أعلاها وقال بعض العلماء إن أسفل الدار فتم حكم أعلاها وأعلى الدار فتم حكم الأسفل ولا يمكن أن نحكم بالوقفية باختصاص الأعلى دون الأسفل ولا العهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شذري من الأرض تبقه من سبع أراضيه فجعل أسفل الشوء تابعا لأعلى ولأن الإثماع من عقد على أن من اعتكف في المسجد فالصطع إلى سطوح لأنه لم يخرج عن المسجد فدل على أنها ثارية الى الأعلى كما أنها ثابتة في الأسفل ولذلك تصح القوافق الدور الثاني من الغيب من بناء الغيب فح على صح النسج الحرام لأن أسهل الشيء وعلاه في حكم واحد من هذا الوجه إذا ثبت هذا فما يصح أن تقول إنه موقوف أعلى دون الأسهل ومن هنا تتخرج مسألة ما إذا ذنى نسجقا وجعل تحته أماكن للاستغلام أو جعل خوقه سكنا يستغل فإذا قيل إن أسهل المسجد وعلى حكمه واحد وهو الصحيح والأقوى من حيث الأصول فإن هذا يمنى ولا يمكن أن تكون السافر المساجد لا حرمة لها كأعلى ولا أن يكون أعلى خالهم من الحرمة أسهلها ولذلك الأشفر من ذلك أن الحكم بالأعلى والأشفر ومن هنا مدامة على مسألة شراء الشقر فإن الشقر إذا اشتغلت وهي في دور الثاني فإن هذا يجب السؤال، إذا كان... إذا كان الأصل أن فضاء الشيء تابع لأسفل فحينئذ تطفح الشقة تابعة للأسفل فلو قلنا إنه بنى دارا من في كل دول شقة، فأصبحت الدور الصبوة والدور الغني شقةين فنقسم الأرض بينهم هذا لا, لا يتحقق لأن الذين يبيحون الشقة يبنون فوق الشفقة أدواراً أخرى يبيعون الشفقة والمالك الحقيقي يقول بيعتك الشفقة فقط لما بيعك تفتح الشفقة فهو مالي كل فطحة فإذا بنى عليها فيبيع ذاك الذي بنا إما يبني عليها آخر ويبيع الذي عليه لكن لو أنه مشتر الشفقة على أنه يشتري من نفس البيت وأن هذا البيت بينه ما يصح ولا يصب البيع على الشفقة ولكن نقول أشتري منك هذه الإمارة نفس هذه اليوم على أننا نقسم قسمة مهاية كمنا قسمة المهاية كما يقع في الوارثين ونحن جد تكون الشرقة العدوة لك في العكس فحين إذن لا يكون ملكية لعين الشرقة إنما تكون قسمة مهاية فالمقصود أن مسألة العلبي تابعة للسفلة مسألة النجدة جداً لا ينسى أن نفدرق فيها في الأحكام فتارة النقول المعكسر لا يرقو الارتكاب إلى الصعدة إلى فتح المجد لأن أعلى المسجد من المسجد ثم نقول يصح أن يكف أعلى المسجد دون أسفري فهذا التناقض إما أن يقال بأن الفضاء تابع من الأسهل عموماً بالأسهل تابع يتبعه يتبع ما بالوية كما في البدرون من نحلي فإما أن أن يتناقض في مسائل العبادات في حكم أو في مسائل المعاملات في حكم فهذا ليس من الشق إنه شقا يبنى على أصل ناحية وانتزعنا من حبيث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظل نطيب شدري من الأرض تنرقه من سبع أراضي شق هذا الحبيث ماذا جعل العلماء أسفل الأرض كأعلاها أنه جعل العقوبة عليه مضاعشة بمن ثامث الأرض كلها قال من سبع من أنه تصد في الأرض غنية ومع ذلك عدد بما سفر لأنه من ملك الأعلم لتفسه ولأن الإجماع منعقب على أنك إذا ملكت أرضا منحقك أن تشتر فيها ومنحقك أن تصلح السلوات بطاعة للأرض السادئة تشتر هذا من كلها فإذا ما نستطيع أن نقومه ويندك الأرض وأسلها ثم نقول في الوقتية يوقف أعلاها فلا ينذكه ويبقى في أسده ينذكه هذا تنظر ولذلك الأشكى أنه لا يكون منسجد إلا مقوفاً كله أسده وأعلاه وتكون الحرم لأعلاك كأسده ولا يجد على هذا أن, أن تكون دورات المياه أسهل منه لأنه في هذه الحالة في المصلي وفوق الحمام قد نعلم أنه سيصل على صلاة الحمام وإذا كان علية الشيخ السوفيه حينيذ لا يتأثى فتقاط على هذا المنفاء كلها وقرروا الأصل على هذا الوجه الذي يرخم من سنة الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرى والأولى والله إحرام أسابق الله بضيئة الشيخ من أوقف جابة هل نتادها هوما في بطنها يعتبر وقتاً؟ وهل يعتبر نتاد من العقل أم من المنفعة سابقاً؟ هذا طبعاً يرفع إلى شرط الرابط يأتي التشخيصي إذا أوقف دابة قد يسبل ركوبها ولا يسبل حليدها وقد يسبل الدابة بحليدها أو ثمرتها لكن من حيث الآصل الثمر تتبع العلم وإذا فدّلها على أنها عينها كلها تكون منافئة كلها تابعة الله فلا إشخال تكون على المسرف الذي حددها فرقال مثلا هذه البابة وقف أوقفت هذه البابة فلا أن حبيبها يباك وينفق عليها من حبيبها فحيئة وقفية مخصة بالرطوب ولا فشل الشراب وقد يقول أوقفت هذه البابة يشرب من حبيبها ولكن يستغل بشكل يستغل ظهراء من أجل أن ينفق عليها لقد حاجة على أن ينفق عليها المقصود أن هذا يحفظه بإحتلال الشرط الواقف ويتقيب في حكمه بشكل الواقف والله والخياني أسابق الله قيلة الشيء إذا أصاد البدن بول ثم نسح بالمنديل ونسي الهدف إلا بعد الصلاة ثم الحكم أسابق الله طهارة النار في قية في غير القبل والدبر لازمة ولا تحل حلف الطهارة الترابية والحجر ونحن من الطاهرات محلة أنهاء في تطهير البدن أو الثوب او المكان إذا أصابقهم نجاك إلا في مسألة واحدة ذكرى بعض العلماء وهي أن يصيب الثوب نجاك وليس عندهم ها فقال يشرع أن يتيمن بهذه النجاكة التي عليها قول الطول في أغضر بلانات ويجعل الطهارة الطرابية ضدها عن طهارة دماء ونحيث الأصل فلذي بل عنه الأصل أن الطهارة لا تكون من النجاس لا تكون إلا بالماء لأن المبي صلى الله عليه وسلم قالت هنا صحيح اغسلي عنك الدم وقلي فقال اغسلي وجعل تطهيرا أن نجد بالغسل فهذا هو الأصل أنه يجد بالغسل والماء أصل لحديث أنفس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ذلك الأعراب عريق وعريق سجلا من ماء ولم يجعل نشاف البود ولا تذكره بالشمس موجبا للشكم بطهارة النوبل خلافا للشنافية رحمه الله الذين يقولون منك لذا طهرت الشمس فخرت بخرت النجاة فإن يفقن بطهارة المكان الصحيح موجبا للجمهور أنه لابد من الوكس ولذا كنت هذا المنبيد لا يعتبر منقيا إلا في القبل والضغر إذا خرجت منهما نجاة ينزل منه يعتبر حكم الاستجمار لأن الاستجمار يجب بكل طاهر معدى العظم وكذلك الضوء وكذلك ما لا ينقي ونحوهم من المشترمات فإذا أنقع المنزيل في القبل والضغر حكمنا بشرط ألا يتجاوض الخارج الموضع في الصفحتين فإذا تجاوض وجب الغسل هذا من حيث الأرض أما بالنسبة للمسألة المذكورة أنه أصابق النجازة نسيها انسحرها بالمنجيل ثم نسيها ثم صلى فأصح وقال العلماء في هذه المسألة أن صلاةه صحيحة إذا لم يتذكر إلا بعد السلام وفراغه من الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكان فيهنا نجاوس فأذره ببريخ أخبرهما أنهما ليست بطاهر صيب فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد الصلاة من أزولها فجفدنا على ما نضى فدل على أن الكل إذا تم دون عمله أنه معذور وصلاةه الصحيحة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم